قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته فعليه ان يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج ثم يختم مالك رحمه الله تفصيل الحكم في يأت من عام قابل يأتون بأي شيء احنا نعرف المناسك ثلاثة افراد وقران وتمت هذا الذي افسده من اي الانواع لا يخلو من احد امور ثلاث اما أن انهم جاءوا متمتعين او جاءوا مفردين او جاءوا قارني فمالك يقول لاحظ في حجة القضاء ان تكون مثل حجة الاداء حينما كنت جئت بالحج وفاتك الحج وعليك حج في السنة الآتية بأي نوع من أنواع الحجات في السنة الآتية تاتي بنوع من النسط مثل النوع الذي فاتك في السنة الأولى جئت مفردا لك ان تاتي مفردا أو قارنا بزيادة ما في مانع جئت في العام الأول قارنا الحج والعمرة معا في السنة الثانية الجديدة تأتي قارنا الحج لا تأتي مفرد لا مثلما ابطلت وفاتك تأتي بحجة تعادلها فتاتي قارنا الحج والعمرة وحينما تأتي قارنا الحج والعمرة يقول مالك عليك بهديين ليش السنة الاولى التي فاتك فيها الحج لازم هو هدي الفوات ولا لا اذا هذا واحد للفوات للعام الماضي والسنة هذه لو انها حجة من جديد وكان قارنا القارن عليه هدي ولا لا اذا عليه هديان هدي للذي فات وهدي للقران الموجود حاليا الان لو انه في العام الماضي جاء مفردة ويأتي في السنة الثانية مفردة يبقى عليه كم هدي؟ واحد احسان واحد للفوات فقط اما السنة الثانية المفرد ليس عليه هجل مفهوم يا اخوان واذا قدر انه في العام الاول جاء متمتعا سياتي العام الثاني متمتعا العام الاول عليه هجل للفواتي لا للتمتع لانه لم يحصل والعام الثاني عليه هدي للتمتع بين الحج إيه؟ من العمرة الى الحج وهدي للفوات الذي مضى اذا صورة واحدة يكون فيها هدي واحد وهو هدي الفوات فقط فيما لو كان الحج الذي فاته بالافراد ثم رجع وجاء بحج بالافراد لو ان فاته حج بالافراد وجاء للقضاء بحج مع قران العمرة يب عليه كم هدي هدياني هدي للفوات وهدي للاسل للقراني والله تعالى اعلم